بسم الله الرحمن الرحيم، الحكم الدكاسر الداجر ثم المقابل كلا سوف تعلمون ثم. كلا سوف تعلمون كن لا نو تحلمون علما يقينا لا ترون الجحيم ثم لا kīna thumma latusannu yawma idhin 'an